اليمان لا القاسم ابن سلام باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الايمان قال ابو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وكذلك قوله حرمه ماله كحرمه دمه ومنه قول عبد الله شارب الخمر كعابد اللات والعزة وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب باخر أعظم منه وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما ولا وجه لهذا عندي لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها وإن كان بعضها عنده أجل من بعض يقول من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال عدلت شهادة الزور للشراك بالله ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فقد تبين لنا الشرك والزور وانما تساويا في النهي نهي الله عنهما معا في مكان واحد فهما في النهي متساويان وفي الاوزار والمأثم متفاوتان ومن هنا وجدنا الجرائم كلها ألا ترى السارق يخطع في ربع دينار فصاعدا وإن كان دون ذلك لم يلزمه القطع فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب وكذلك البكر والثيب يذنبان فيقالهما لله عاصيان معا وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر وكذلك قوله لعن المؤمن كقتله إنما اشتركا في المعصية حين ركباها ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه ومثل ذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه وعلى هذا وما أشبه أيضا قال أبو عبيد كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا ومن تهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده وما عليه لغات العرب ومذاهبها وعلى الله التوكل وهو المستعان قال ابو عبيد ذكر الاصناف الخمسه التي تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا من تكلم به في الايمان هم الجهميه والمعتزله والاباضيه والصفريه والفضليه فقالت الجهميه الايمان معرفه الله بالقلب وان لم يكن معها شهاده لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من اداء الفرائض احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد, قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل وقالت المعتزله الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه وقالت الأباضية الإيمان جماع الطاعات فمن ترك شيئا كان كافرا كان كافرا نعمة وليس بكافر شرك واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان أنه جميع الطاعات غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة وقالت الفضيلة مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم لقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا إلا أنهم اختلفوا في الإيمان وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم ووافقت الرافضة المعتزلة ووافقت الزيدية الإباضية وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب الا الجهميه فان الكاسر لقولهم قول اهل المله وتكذيب القران اياهم حين قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وقولوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فاخبر الله عنهم بالكفر اذ انكروا بالالسنه وقد كانت قلوبهم بها عارفة ثم أخبر الله عز وجل عن ابليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها ترد قولهم ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال ثم الكتاب أعني الرسالة وكتب و... وكتب بخطه في شوال تم بخطه في شوال سنه 48 و400 من نسخه الشيخ العفيف ابو محمد عثمان بن ابي نصر بمصر قوبل به والحمد لله وحده